عَتَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَطِيرًا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين, ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا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 نار مضيرة مضيرة لتبتغ فبلا الرّب لكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلنا متصلا وكل إنسان ألزمنا قائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه من إقرأ كتابك كفى بنفسك يوم عليك حتذا من اهتدى فإنما يهتد لنفسه ومن ظل فَإِنَّمَا يَظْلِمُ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَزْرَةٌ وَزْرَةٌ قَرَأَ وَمَا كُنَّا مُعْذِبِينَ حَتَّى نَبَعَتْ رَسُولَنَا وَإِذَا أَرْدَنَا ك قرية أمرنا مرت فيها ففتقو فيها ففتقو فيها فحص عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكتاب ربك بذل بعداده خبيرا